لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله